أشياء إن تبد لكم فسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزلوا القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله وفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا رجل ولا حان ولا حان ولا تنى الذين كثروا يسترون على الله الكريم واسترهم لا يعتلوا